لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمين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 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكفار أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ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 مغفرة واجرا عظيما